الدرس الخامس الحروف ا ل م ن و ن ة التنوين فتحتين كسرتين ضمتين ميم فتحتين من ميم كسرتين ن م من من, من ميم ضماتين من, من من من من با فتحاتين بن با كسرتين بن بن, بن بن با ن ب ضماتين بن بن, بن, بن, بن わお、フェッハー ك س ر ェ ي ن فن فنفن فضمتين فن فا ن ضمتين فن فن فن فتحتين ن ث ف ث ن ثا كسرتين ث ن ثن فن ثا ضمتين ث ن ثن ث ن ثن ثن ثن ثن ثن ذال فتحاتين ذ ن ذال كسراتين ذ ن ذن ذ ن ذال ضماتين ذ ن ذن ذ ن ذن ظافتحاتين ظنب ا كسراتين ظ ن ظن ظ 土 ظم ظن ظن ذا فتحت ん زن ذا كسرت ん زن ظ 土土土土土土土土土土土土土土土 a 土土土土土土土土土土土土 a 土土 i n z 土土土土土土土土土土土土 زن زن زن سين ف ت ح ت ي ن سن سين ك س ر ت ي ن سن سنسن. سين سن سنسن سن ض م ت ي ن سن سن س ن صاد ف ت ح ت ي ن صن صاد كسرتين صن صن صاد ضمتين صن صن صن, صن تا فتحاتين تن تا كسرتين تن تا تن تا ضمتين تن ت ن ت ن ت ن دال فتحاتين دن دال كسراتين دن دن دن دال ضماتين دن دن طنطنطن رن رن ننن ن ن لن لنلن ضنضن ضن ين ين شنشنشن جن جن جن كن كن قن قن ن ن ق خ خن خن غنغنغ ن حنحنح ن عنعن ع ن هنهن همزا فتحتين أ ن همزا كسرتين إ ن أن إن همزا ضمتين ン、オン